بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِينَ غُلِبَتِ الرُّوم فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُونَ 117. ويومئذ يفرح المؤمنون 118. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 119. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر من 119. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 110. أولم يتفكروا في أنفسهم 111. ما خلق الله الزماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن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 نَرَاها وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَنَّ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا 112. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 113. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 114. ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون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 سأقوم فان الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فهم في روضه يحبون وامن الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره ولقا 112. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 113. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 114. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلقكم 117. لتوسكم أزواجا لتسكنوا إليها, لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ وَبِتَغَاوُلِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 129. ومن آياته أن تقرم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 120. وله من في السماء 129. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 120. ضرب لكم مثل سيكون هل لكم مما ملكت ايمانكم من شعكا فيما رزقناكم فيما رزقناكم ف يَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَن تُفْسِدَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهِدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا 122. وما لهم من ناصرين 123. فأقم وجهك للدين حنيفا 124. فطرة الله الذي فطر الناس عليها 125. لا تبدين لخلق الله 126. ذلك الدين القيم 127. ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 121. إذا فريق منهم بربهم يشركون 122. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 123. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 121. إن في ذلك نايات لقوم يؤمنون 122. فآت ذي القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما وَا فِي امْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضَوْنَ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ 119. ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أل من شركائكم من يفعل من ذل سائد الناس يذيقهم ذا والذي يعنوا لعلهم يرجعون قل سيوف الارض فانظر كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل اي 119. يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون 110. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 111. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنْزِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَالْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 صَوَّبَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَضَائِهِ ذا ذنوتها ان ذلك لا محي الموت وهو على كل شيء قدير ولا ان ارسل ناري حثرا انهم اصفروا اللظى من بعده يكفرون فاين كلا لا تسمعوا موتا ولا تسمعوا الصم الدعاء اذا واللودبرين وما انتبه هاد العميا ضل 112. ويجعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 113. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون انما نبتو غير الساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد نبتتم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون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 119. فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون